النشرة الإخبارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد التاسع والعشرين من ذي الحجة لسنة ألف واربعمائة وتسع نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين صولة على تمركزات الجيش النجيري المرتد في بلدة غودنباري هلكا وجرحا من الحشدين العشائري والرافضي المرتدين بهجمات لجند الخلافة في صلاح الدين البداية من ولاية غرب إفريقية صولة على تمركزات الجيش النيجيري المرتد في بلدة غودنباري بعد التوكر على الله انطلقت سرية من جنود الخلافة أمس نحو بلدة غودنباري في منطقة برنو لتدك حصون الجيش النيجيري المرتد فقد تحم المجاهدون تمركزاتهم حيث دارت مواجهات بمختلف أنواع الأسلحة فر على إثرها المرتدون ومكن الله المجاهدين من تدمير دبابتين وأربع آليات من نوع كوجار وعربة بي أم بي ومدرعتين متنوعتين فيما غنموا عربة كوجار وناقلة جند وأسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية العراق هلكا وجرح من الحشدين العشائري والرافضي المرتدين بهجمات لجند الخلافة في صلاح الدين بتوفيق الله ومنه، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوةٍ ناسفةٍ على آليةٍ للحجد العشاري المرتد في منطقة تل أبو جراد غرب بيجي أول أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك عنصر وإصابة عنصرين آخرين بجروح بليغة، وفي حي النور دمرت آليةٌ للحجد الرافضي المرتد إثر استهدافها بعبوةٍ ناسفة، حيث قتل وأصيب من كان على متنها، كما قتل أحد عناصرهم قنصا في منطقة صبيحات بجزيرة سامراء وتم تفجير عوة ناسفة على آلية لهم في منطقة الآين ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها واشتبك الجنود الخلافة مع دورية للحجر الرافضي المرتد بالأسلحة الخفيفة في منطقة الكاطع ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم واستهدف المجاهدون آلية للحجد العشائري المرتد وذلك بتفجير عبوة ناسفة عليها وسط مدينة بيجي ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها كما استهدف المجاهدون أمس آلية للحجد الرافضي المرتد بعبوة ناسفة في قرية محمد الموسى في مطقة الدبس ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان فيها وفي منطقة صينية تم تفجير عبة ناسفة على آلية عسكرية تابعة للحجد الرافضي المرتد ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الفضل وحده من قبل ومن بعد أما في دجلة تفجير عبة ناسفة على آلية للحجد العشائري المرتد في قرية تلطيبة لمنطقة الشورى ليلة أمس ما أدى لتدميرها وإصابة أربعة منهم وفي قرية جهوني جنوب حمام العليل تم أمس تفجير عبة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد ما أدى لتدميرها وهلاك عنصر وإصابة ثلاثة آخرين ولله الحمد والمنه وفي ديالى قام جنود الخلافة باستهداف عناصر الحشد الرافضي المرتد بالأسلحة الخفيفه على الطريق الرابط بين مندلي والنفط خانة قرب الحدود المصطنعة مع إيران أمس ما أدى لإصابة اثنين منهم كما قاموا بتفجير عبة ناسفة على آلية للمرتدين قدمت للمكان ما أدى لهلاك ثلاثة مرتدين وإصابة آخرين كما تم بتزديد من الله تعالى في منطقة السعدية أمس قنص أحد عناصر الحجر الرافضي المرتد ما أدى لهلاكه على الفور ولله الحمد والمنه وأخيرا إلى ولاية الشام إلى الحسكة هلاك عنصر من البكك المرتدين إثر استهدافه بنيران جند الخلافة وإصابة آخر طعن بسكين في قرية الوطيفة شرق مركده أمس ولله الحمد أما في الخير استهداف أحد عناصر البكك المرتدين بنيران جند الخلافة في قرية بريهة شمال غرب الصور أمس ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين صولة على تمركزات الجيش النيجيري المرتد في بلدة غودنباري الكاوجرح من الحجدين العشائري والرافضي المرتدين بهجمات لجند الخلافة في صلاح الدين وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته taqtifi taqtifi darba sihha darba sihha alhayjal nahiban wadkhulu min kulli bab aha huwa alkufr tawalla wal dawa'atu fara sa'ir alhayjal nahiban wadkhulu min kulli bab aha huwa alkufr tawalla wal dawa'atu fara يقول لب لا هو والكفر تولى والطواعت خرب